باطره الصدر منا سلاما اي باب الصفاء إن الحمانا انت اي كيف تذاكيبا أنت انت اقسا انت أبعيدا ولا ما في أجل غير مؤمنون المرامة اجتعنا سريعا ولا ما في أخرد الثائرون ولا يا زعيما لا يجارا فبكينا كادما دام عن جاما ذاق <تصفيق> سنت ان سنت ناما يا شنگان قام فاردان منتظر الطغاتي حساما اليتكن الصير في حسين بيت الحياة مضاما يا أبا جعفر سوف تبقى مش على هذه آيات تساما كاذب البعث ما زلت فينا كالخبار تاهدي الأنام نحن أقسى نعي يمينا ان نضحي او نرى الإسلام شارعا ونظاما. وباب سقاك يا حماما ايسقى كيف التنا في فجاوكم ايسقى انت انت لم تناها قد السماء عوره هدفا والتزاما ولشبابا دعاوك فهاه يرخصون الدماء اكراما وسبيلا سلكت انيرا في الضحايا وطابت مقام وما فهمي ما صغت الفكره حارسين الدعاء تهياما قد سجدت بين بين لما حاول ما لا الدين انتقاما. لا طير صدر من سلاما. أي يبا من سبعة إن الحماما. أنت أي كيف جافو. أنت أقس أنت أن لن تنام. ندينا شيدته أمة بالدمى تسامى يهزم الكورى ويا بقى يملأ العالمين سلاما يا أبا جعفر النقرير عين إنا هجارنا المنامة فز عشاقنا الشداد تذودا النحمة الدين حتى يقاما نحن اقسام نعي بينا أن نضحي أن نرى الإسلام شارعا ونظاما كاقرة صدر من كيف تغفو أنت أقسمت أن لم تنام خاطر الصدر منا سلاما أيبار سفاك الحمام أنت أيقبتنا كيف تغفو لنت أقسمت أن لنت